فَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَأَطْرِضَ اللَّهُ عَمْرِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَاضَ بَعْضَ غَضَبِهِمْ فَتَوَلَّوْا وَكَفَّ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 ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا